وَإِذَا عَلَا الْأَثَارِ بِيَسُوِنِ مَا يُؤْمِنُونَ صِدْقًا وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ أَن فِيهِ هُدًى وَرَحْمَةٌ وَمُبَيِّنَاتٍ لِّكُلِّ شَيْءٍ وَلْيَحْقُّ أَجَلُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَمَن لَّمْ زَلَّنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ قِيَمُ صِدْقٍ مَّا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِمْ فَحَقِّ قَوْلَهِ بِالْمَآءِ ٱنْزَلَ ٱللَّهُ وَدَأَتْ تَتْبَعُ أَهْوَآءَهُمْ ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا من قُمْ شِرْعَتُهُ مِنْهَا جَاءَ وَلَئِنْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلْتَهُ أُمَّةً وَاحِدَةً فما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تقلفون وانحكم بينكم بما انزل الله ولا تنزع ان هو أنذرهم أن يفئنوك عن بعض ما أنزل الله إليك ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون انفعو من جاءذي للانتيابضون ومن احسن من الله حكم لقوم